بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البرود واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود أما لذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يسعلون بالمؤمنين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 فَتَنُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يتوبوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا فهل انهاء ذلك الفوز الكبير ان دق ربك لشديد انه هو, هو يبدئ ويعيد وهو الغفور ودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حبيث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذير